أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها دزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كره ووضعته كره وحمله وَفِصَالُهُ ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وَعَلَى وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بل الله فهل يهلك إلا القوم الفاسقون